بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أَلِفْ لَمْرَى تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عجبا أَنْ أَوْحَيْنَا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 لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون INNA FIKHTILAFIL LAILI WANNAHARI WAMA KHALAQA ALLAHU FIS-SAMAWATI WAL ARDINA AYATAN LIQAUMIN YATTAQUN INNALLAZI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 فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو عجل الله للناس الشر تَعْجَلُهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّتِهِ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 وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَافًا فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَوْضُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آيات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 فَايْثُر رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُ بِهِ فَقَد لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح المجرمون ويعبدون من دون الله الله بما لا يعلم في السماوات ولا في فِي سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة فَقَدْ أَثْمَرَ رَبُّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ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 والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الكلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاء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 كَمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ نَبَاتُ فرها وزينت وغنى أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أولها رم فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يبعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنين ولا زيادة ولا يرهق جههم قترو ولا ذل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت هجوههم قطعا من الليل مظلما أولا جميعهم، ما نقول للذين أشركوا ما كانكم آثم وشركاءكم، فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إياه تعبدون، فكفى بالله شهيدا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم نفترون قل مَن يَرزقكُم من السماوات والأرض أمَن أم يملك السمع والأذن صار وَمَن يُخرج الحيّ من الميت وَيُخرج الميت من الحيّ وَمَن يُدَبّر الأمر فَسَيَقُولُ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 فَتَحْكُمُونَ وَمَا 13. أَكْثَرُهُمْ 15. 16. إِنَّ 16. لَا 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23.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 من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم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 أنفسهم يظلمون ويوم يحسرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما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 فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويقول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 ثم إذا ما قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفَتَدَتْ بِهِ وأسر الندامة لما رأه العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق وناس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 124. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يدمعون 125. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من فجعلتم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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنب ما سألتكم من أجر إن إِلَّا إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنذجناه وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَافَ فَوَأَظْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 لكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى الخوما إن الله لا يصح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما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 نُعَوِّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا كم قبلتوا وأقيموا الصلاة وبشّر المؤمنين وقول موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا نبي لك ربنا قم اسع على فَلَا واشهد على قلوبهم فلا يؤمنو حتى يرووا العذاب الالم قال قد اجيبت الدعوه فاستقيما ولا تتبعا أني استر إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه تقبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بجسدك لتكون لمن خلفك آية وإنك كثيرًا من الناس عن آياتنا نظرفون ولقد بوأنا بني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 سَيَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا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 على الذين لا Allana, valóban, és azok, akik hittak,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 وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ ربكم فمن فَإِنَّمَا يهتدي لِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا الله وهو خير